بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اللهم صل افضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون أيها الأحبة في الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ بما انتهينا به في الدرس السابق انتهينا بالحديث عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحدثنا عن حكمها هل هي واجبة أو مستحبة وبينا القول في ذلك وليوم نخلص إلى أنه يجوز الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بأي لفظ كان بأي لفظ كان وإن كان الأفضل أن نصلي عليه كما علمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني الصلاة الإبراهيمية المعروفة يعني على سبيل الأفضلية وإذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة أخرى فإن الصلاة تتحقق والوعد أيضا يتحقق وعد به الثواب من صلى عليه صلاة وحدة صلى الله عليه عشرة سواء ك... كانت بالصلاة إبراهيمية أو... أو بغيرها، ولذلك نجد المحدثين يصلي يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم صلى الله عليه وسلم قرأوا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكسبون بهذه الصيغة ويعتبرونها ماذا صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال العلماء إن أكثر الناس صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هم المحدثون لكثره ورود لفظ النبي والرسول على ألسنتهم فكيف يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم يصلون بهذه الصيغه صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز الصلاة على صلى الله عليه وسلم بغير الصيغة الأفضلية يعني الصيغة الأفضل هي الصلاة الإبراهيمية حيث هي علم هي التي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا صلينا عليه بصيغه أخرى فإنا تدخلوا من باب الجواز وتاديه المراد وتأدية المراد ولذلك إذا لاحظتم كنت أفتتح هذه الدروس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الشافعية بصيغه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة في بداية كتابه الرسالة حيث صلى عن نبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافل وحذر ويقرأ وزينة عرشه ومداد كلماته الآخرة بمعنى أن العلماء يقصدون من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يقصدون جوامع الكلم يعني اللفظ الذي يؤدي معنا كبيرة. فتقول مثلا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما كان وما يكون ماذا هنا تكرار العدد أو عندما تقول مثلا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم زينه عرشي اي بمقدار ما يزين عشر الرحمن وميداد كلماته اي بمقدار ما تحتاجه الكلمات الربانيه من المداد كم تحتاج كلمه الله عز وجل من المداد لا حصر له لا حصر له ولو ان ما في الارض من شجره سنقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله بمعنى تنتهي الاقلام كلها وينتهي المداد كله ولا ينت... تنتهي صلى الله عز وجل المطلقة التي لا نهاية لها وكذلك عدد خلقه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقه بمعنى اللهم كرر عليه الصلاة بعدد مخلوقاتك كم هو عدد مخلوقات الله عز وجل عدد لا يحصى عدد لا يحصى ولهذا العلماء يتحرون مثل هذه العرفات الشفاء رحمه الله تعالى يقول كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكري الغافلون لا تخلو الدنيا من الذاكرين فتستمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخلو الدنيا من الغافلين فتستمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر الذاكر صلا على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما غفل الغافل صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى صلاة لا تنقطع هذا هو المراد صلاة لا تنقطع بقدر ما لا ينقطع الزاكرون على وجه الارض ولا ينقطع كذلك الغافلون ولذلك وجدنا المصنف رحمه الله وقال صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وصحبه وسلم تسلما يعني واحد هذا اختر هذا الصغة اختر هذا اللفظ للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وسيتحدث عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في الباب ما يعني في, في, في أحد أبواب هذا الكتاب وسيفصل القول في اللفظ المختار واللفظ الجائز وان العلماء أجازوا أن يصل على الرسول صلى الله عليه وسلم بأي لفظين كان. ثم قال رحمه الله أما بعد أما بعد يسمي العلماء فصل الخطاب وتكون أما بعد من أجل أن تخلص من كلام سابق لتدخل في كلام لاحق أي أما بعد ماذا أما بعد الحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فلمر كذا فهو يريد أن يتخلص من الحديث عن التنائي والتمجيد لله سبحانه وتعالى والصلاه والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ليدخل في امر اخر هذا هو اما بعد واعرابها كيف تعرب ما بعد كيف تنطق اما بعد هي مبنيه على الضم والبناء على الضم من اجل ماذا من اجل نيه محذوف لان عندك واحد النيه اي اما بعد الحمد والصلاه ما دمت تنوي ذلك المحذوف فانك تقطع الكلمه عن الاضافه وتبنيها على مدى وتبنيها على الضم كما قال صاحب الخلاصه يعني صاحب الألفية نعم وضم بناء يقول وضم بناء غير ان عديم ما له اضيف ناويا مع عدما وضمم بناءً أي على سبيل البناء وليس على سبيل الإعراب الدم كانت ضم الدم ديال الإعراب وكانت ضم ديال البناء وضم بناء غير ان عديم ما له أضيف ناوياً ما عدمت ولكنك تنوي ذلك المحدوف ما دمت تنويه فلا بد من البناء ولذلك نقرأ في القرآن الكريم مثلا لله الأمر من قبل ومن بعد شو واحد مبتدئ في الإعراب شغي يقول علاش هاد من مسكين مجرى شيء قبلي وبعدي لله الأمر من قبل ومن بعد هذا هو قل يودي مجرورة ولكن مجروره في المحل وليس في اللفظ مجرورة في المحل وليس في اللفظ أي لله الأمر من قبل غلبهم وبعد غلبهم لأنه يتحدث عن غلبة الروم للفرس لله الأمر من قبل غلبهم ومن بعد غلبهم فنوينا المحدوف وهو الغلبة هذه الغلبة الأمر لله قبلها والأمر لله بعدها بمعنى أن المتصرف في الملك هو الله سبحانه وتعالى فيبنى بعد وقبل وتحت وهذه الظروف كلها المضافه تبنى على الضم إذا قطعت عن, عن الاضافه لفظا لا معنى بمعنى المعنى منوي, منوي. فإذا لم ننويه فإنها ننصيبها على الضرفية على فنقول وبعداً بعد ماذا؟ ما عنداش في المياشي شيء محذوف شي ما عندناش شي حاجه نويناها وإنما قل هو بعدا ايوا بعدا كل شيء ما عندناش حاجه محدده كما قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا اكاد أغص بالماء الزلالي وكنت قبلا قبل ماذا قبل كل شيء ما عندوش حاجه معروفه ولذلك فتح قبلا ولم يبنيه على الضم اما بعد وأما كلمه شرط اداه الشرطين وتفصيل و وتوكيد أما بعد فكذا يعني الغضي فصرح شيئا كيجي كيجيب أما أما بعد أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين شوف العلماء زين الله يجزيهم بخير ورحمهم ويستعليهم ملكي يبغى كي كيقدموا بين يدي النصيحة الدعاء لك الدعاء لك بالتوفيق والدعاء لك بالنور والعلم والمعرفة والتوفيق أما بعد أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين شرق بمعنى أضاء أي زود الله قلبك بنور اليقين واليقين هو أعلى درجات الإيمان أعلى درجات الإيمان من يقن الماء إذا استقر يقن الماء إذا استقر ما معنى اليقين أن إيمان الماء بلغ درجة الاستقرار وبلغ درجة التبات ولذلك قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اليقينه الإيمان كله اليقينه الإيمان كله ما معنى الإيمان كله لأن الإيمان يزيد وينقص إلا كان فيه 95% ما زال ما وصل اليقين إلا كان فيه 80% ما زال ما وصل اليقين ولكن إلا كان 100% وصل درجة اليقين التي سألها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال الله عز وجل أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يعني درجه لي هي درجة اليقين انه لا يتزلزل أو لا يتزعزع إيمانه أو لا درجة فيطلق على هذه الدرجة اليقين ويطلق عليها الطمأنينة ويطلق عليها السكينة والجامع بين هذه الألفاظ هو ماذا؟ هو الاستقرار والسكون طمأنة الشيء بمعنى جعله مستقرا جعله تابتا قارا وسكان الشيء بمعنى تابتا غير متحركين وكذلك يقن الماء إذا استقر فالسكينة على درجة الإيمان الطمأنينة على درجة الإيمان اليقين على درجات الإيمان دعانا لنا أن المصنف رحمه الله ولجميع من قرأ الكتاب لأن الخطاب هنا ليس لي شخصين معين وانما لكل سامع لهذا الكلام فإنه يشمله هذا الدعاء اشرق الله قلبي وقلبك بانوار اليقين ولطف لي ولك بما لطف بأوليائه المتقين لطف لي ولك بما لطف لأوليائه او بما لطف به لأوليائه فيه فيه به لأوليائه وفيه لأوليائه معنى اللطف اللطف هو اسرار الله عز وجل المنزل على العبد أسرار لمنزل عليك فتسيرك وتجد لها آثاراً هي اللطف هي اللطف الإنسان كي يمرض ويكون في واحد الحاله يرتا لها ثم يصحو بخير وعلى خير من اين جاء هذا؟ من لطف الله عز وجل واحد أخير يقع في الحادثة حادثة سير ويخرج من سيارته ينفذ الغبار ولم يقع له شيء من اين أتى هذا؟ أتى من لطف الله عز وجل الألطاف الخفية هي الأسرار الربانيه التي تنزل في مقادير الله سبحانه وتعالى فتحه دون الكوارث والنظم رأى أو المصنف رحمه الله هنا سأل الله عز وجل لأن لطف لا الله به بمعنى الله ملطف الجملة خبريه لفظا وإنشائية معنان في المعنى ديالي هي الإنشاء هي الدعاء ولكن في اللفظ هو الخبر يعني سأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا بما لطف به لأوليائه بمعنى أنه يكون معنا كما كان مع أوليائه فأولياء الله عز وجل الله معهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وتسمى هذه المعيه معية الحفظ فالله سبحانه وتعالى مع أوليائه ومدافع عن أوليائه وحام لأوليائه كما قال نبي صلى الله عليه وسلم روي عن الله عز وجل في الحديث القرسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب يعني متى يعلن الله سبحانه وتعالى الحرب على العبد يعني إذا تعد على ولي من وليائه المحمي بحمايته إذن فالمصنف رحمه الله أراد أن يسأل الله عز وجل أن يحمينا كما يحمي أوليائه وأوليائه كما ذكرنا في درس سابق له معنى خاص وله معنى عام أولياء الله المتقون هم المؤمنون أهل الإيمان والتقوى وهناك أولياء الله عز وجل العارفون بالله الفانون في طاعة الله عز وجل لا الذين لا يرون غير الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود وفي هذا الكون كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى بأوليائه المتقين أن اليقين المتقين أشنك أنتما؟ الجناس ولكن جناس ناقص لا في اللفظ ولا في المعنى لان التقوى شيء واليقين شيء اخر ولكن جاء جاء لفظ يعني مقارب للمقابل او مقارب مقارب لللفظ في في, في الصيغه يقين تقين لان الاولين ما كيديروش النقاط هذه يقين وتقين بحل بحل من انتهت بهذه الكلمه هو من انتهت بالكلمه الاخرى فالمتقون ماخذ من التقوى والتقوى جتم لوقاية تقوى جتمني بمعنى اللي قال لي شيء واحد قلب لي على التقوى في القاموس فين غدلقها في أي حرف في الواو في حرف الواو هالم واحد كيم شو يقلب عليها في التاء ياي يقلب التاء التقوى من الوقاية آه من التزيون منش من الزينة قلب عليها في الزاي هذه كتاء هتفها فالتقوى لها تعاريف وتعاريف عديده جدا يعني عرفها العلماء كثيرا حتى اصبحت من شده الظهور خفية ومن شده الظهور الخفاء عرفوها بكثير من التعريفات ومن من اهم هذه التعريفات تعريف ديال سيدنا عمر للتقوى ساله احدهم قال ما التقوى يا امير المؤمنين قال للسائل هل مشيت في أرض بها شوك قال نعم قال كيف تصنع قال احذروا واشمروا وأتقي قال ذاك التقى من ملي كتمشي في الارض فيها الشوك وكتجمع راسك وكتحزم وكتجمع تياب ديالك باش ما يشوك هالشوك هذا هو التقى بلا ما تسول على حد والمقصود بالشوك هنا المعاصي والحزم هو الابتعاد عنها فمن ابتعاد عن المعاصي فقد طبصره وكفى لسانه وكفى يده فغيدوز في في ارض الشوك بيش بسلامه أما من سرح نظره وسرح لسانه وسرح يده فانه سيكون سيكون ماذا سيكون ضحيه جوارحه وضحيه عينه ولسانه ويده من ماذا باختلاطه مع تلك الاشواك المعترضره في طريقه فلا يت... الدنيا لا تصفو لاحد على كدرين يعني ما يمكنش انت تخلق الدنيا ديالك ما فيها المعاصي ما فيها الفتان ما فيها المشاكل ولكن غتخلق الدنيا ديالك بماذا بغض البصري وكفي الأداء والجام اللساني وغير ذلك يعني تحاول تخلق تخلق الدنيا ديالك انت كما تريدها لا كما, اه... كما اتفق كما اتفقوا علاش علاش كدير كذا كتقول شو واحد علاش كدير كذا وكذا قالوا الناس الله يهديهم اللهم اللي ذا اجمع راسك انت لماذا تنظر؟ لأن الناس عريانين واش هذا العلم مقبولا مثلا تقول واحد علاش انت كتشوف في الحرام واش غدير الناس عريانين الله سبحانه وتعالى قال لك غض من بصارك ما قال لك قول الناس ماشي تغطاو باش انت تكون بخير وعلى خير لما محمد دخل حماما فوجد فوجد رجلا تعرم من ثيابه فا اغلق عينيه غمض العينين ديالو فقال له ذلك المتهتير والمتسكع الذي عرّى عورته فقال له متى أعماك الله يا شيخ؟ قال لما هتك سترك <تصفيق> لما هتك الله سترك عماني أنا مبقى ما يتشف متى أعماك الله يا شيخ؟ قال لما هتكا سترك يعني ما قد تقول للناس على شهد أساركم؟ فعلا من باب النص والتواصل بالحق والتواصل بالصبر أن لا نسكت على ماذا على الانتشاري الرديلة والفحشة وما إلى ذلك ولكن هذا لا يعفيك عن مسؤوليتك أنت التي هي التي يغض البصر هذا المعنى الذي سيدنا عمر نضمه واحد, واحد العالم في أبيات فقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوق يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وصنع, وصنع كماش فوق أرض الشوكي يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى هذه الجبال الشوامخ هي هي من الحصى ما تحقرهاش تقول هذه فقط صغيره هذه فقط مكروه, مكروه يقول لي حرام والصغيرة زائد وهكذا الذين شرفهم الله بنزل قدسه او بنزول قدسه المتقين الذين شرفهم الله بنزول قدسه شرفهم الله عز وجل بنزول قدسه شنو هو النزول النزول هو ما يقدم للضيف يقرا الضيف عندما ينزل بك شخص تقدم له ما يعني ما, ما تستطيع فهذا يسمى ماذا نزولا والله سبحانه وتعالى اعد في الاخره نزولين نزلاً لأهل الجنة وهو النعيم المقيم ونزلاً لأهل النار وهو العذاب الأليم كانت لهم جنات الفردوس نزلا هي النزل دي لهم هي القرى دي لهم مقدم لهم أما الضالون المكذبون فإنهم يأكلون من شجر الزقوم فيكون ذلك نزلهم هذا نزلهم يوم الدين يعني أن يأكلوا من الشجر شجر الزقوم وأن يشربوا من الماء الحميم وأن, وأن ما وصف الله عز وجل في القرآن الكريم هو نزلهم يوم الدين هو قراهم ما يستقبلهم به الله عز وجل نعوذ بالله من غضب الله هنا هنا النزل المراض بالنزل هنا ماشي شيء هذا ولدك نزل قدسه ونزل القدس هو معرفة الله عز وجل عندما يكرمك الله عز وجل ويقدم لك في قلبك معرفته فأقد أعطاك من النزلي ما لا يعطي أحد من البشر بنزول قدسه والقدس في اللغة والطهارة الطور أو الطهارة والله سبحانه وتعالى موصوف بهذا لأنه مقدس ومطهر عما لا يليق به سبحانه وتعالى ما لا يليق بالذات بالذات العالية أكرم هؤلاء الأولياء أكرمهم بماذا بنزول قدسه أي بمعرفته كرمهم الله سبحانه وتعالى بمعرفته فإذا بهم يجدون لها لدة لا توازيها لذ يجدون لها طعما لا يو... لا يوازيه طعم كما سنرى ان شاء الله سبحانه وتعالى في التفاصيل الذين شرفهم الله بنزول قدسه واوحشهم من الخليقه بانسه اوحشهم من الخليقه بانسه بمعنى يستوحشون الخليقه لانهم يانسون بالله سبحانه وتعالى والمستانس بالله منه هو هو الذي يعرفه فيستحيي منه فلا يستطيع بذلك الحياة وبتلك المعرفة أن يخالط من عصى الله سبحانه وتعالى مش نفهم هذا الوحشة الوحشة من كل أحد الوحشة من لا يعرف الله عز وجل الوحشة من من يعصي الله, الله سبحانه وتعالى فالوحشة من الخليقه أي من الخليقة العاصين المراد بالخليقة الناس البشر ولكن متى تستوحش منهم إذا كانوا على غير هدى أما إذا كانوا على هدى فإنك تستأنس بهم لأنهم يذكرونك بالله وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول بعضهم لبعض اجلس بنا نوم ساعة بمعنى أن المؤمن يجعلك تزداد ايمانا لأنه يذكرك بالله سبحانه وتعالى ولذلك ينصح العلماء بقولهم لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله لأنك تستوحش بمصاحبته إنسان الخير إنسان الفاضل عندما يكون محصورا في مجلس من المجالس كطرفه اللغات وكطرفه الكلام غير اللائق ماذا يقع له يكون في سجن يتمنى في أية لحظة أن ينفض هذا الجمع وأن ينفض هذا المجلس لكي يستغفر الله عز وجل من حضور هذا المجلس الذي سمع فيه ما لا يشتهي ونظر فيه إلى ما لا يشتهي وقيل فيه ما لا ينبغي سماعه فيستغفر الله عز وجل من وتبع وتبعة ذلك المجلس إذن فالوحشة هنا هي وحشة مثل هذه المجالس التي لا يذكر الله عز وجل فيها أما مجالس أهل الإيمان فإنها تزداد يزداد بها المؤمن إيمانا وأوحشهم من الخالقه بانسه وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته وآثار قدرته بما ملأ قلوبهم حبرة خصهم الله عز وجل من معرفته معرفة الله عز وجل هي غاية الغايات ومشاهدة عجائب ملكوته وآثار عجائب قدرته يعني المكي شهدوا الله سبحانه وتعالى والاطار ذي القدرة الله عز وجل في الملك ديالو في الملك ديالو هتش كل ما الذي يفعل بهؤلاء يملأ قلوبهم حبرة كي يعمر القلوب ديالهم بالفرح والسرور الحبرة هي ماذا؟ هي السرور فهم في روضه يحبرون بمعنى يفرحون ويسرون فالمؤمن ما الذي يسره؟ تسره معرفة الله عز وجل التي تطمئن قلبه وتصره مشاهدة ملكوت الله عز وجل الله التي تزيده ايمانا كلما نظر في ملك الله عز وجل الله إلا قال ربنا ما خلقت هذا باطلا إلا ازداد ايمانا على إيمان إلا دله ذلك على الله سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى يعني كل شيء تنظر إليه إلا وتزداد به إيمانا وتزداد به علاقة بالله سبحانه وتعالى ولكن اذا نظرت إليه بنظر البصيرة وليس بنظر البصر فالناس كلهم ينظرون بنظر البصر ينظرون إلى المادة بنظر البصر فيستعظمونها فيعبدونها أنت تنظر إليها بعين البصيرة فتستعظم خالقها فتعبده وشتان ما بين من يعبد المنظور ومن يعبد ماذا؟ خالق المنظور شتان ما بين تحجبه من تحجبه الماده ومن يخرق الماده فينظر الى خالق الماده سبحانه وتعالى من وراء تلك الماده وواحد, وواحد ملاحظه في القران الكريم الذي كتقرا القران الكريم كتق مثلا الله سبحانه وتعالى يقول لبني اسرائيل يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم ولكن عندما جاء الى المسلمين يقول اذكروني اذكركم اولئك قال لهم اذكروني امتي لان النظر تحجبه ماذا النعم فيستعظمونها واهل الايمان لا تحجبهم النعم وانما ينظرون الى خالق النعم ومنعم ولا منعم وواهي ومنعم وواهب النعم اذكروني اي الواهي الواهب ولا تذكرون النعم فقط في في فيكون هذا من باب الذم وليس من باب المدح إلى قلت لي شي واحد اذكر نعمتي عليك ألا ما فعل لك كذا ولا ما فعل عليك هذا من باب ماذا من باب المني ولكن اذا قلت اذكرني هذا من باب ماذا من باب المحبه والتقرب أنك تقترب لي عند ربك اذكرني عند ربك تذكرني عند عند ربك مش خرجني من السجن قال له سيدي يوسف عليه الصلاة والسلام أذكرني بمعنى أذكر أذكر محبتي لك وأنني شرحت شرح سؤلك تلك الرؤيا التي رأيتها وبشرتك بأنك ستعود إلى الملك وستعصر له وستعصي له خمره وبالتالي تكون وحد مو كفا من هي أذكرني عند ربك لي روح عتصيد طيب واحد رجل طيب رافس السجن. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله يوسف لو لم يقل اذكرني عند ربك لخرج من السجن في الحين ولكن من اللي من اللي نظر إلى البشري وغفل عن بعضه نقول نسي لأنه النبي لا ينسون وغفل عن خالق البشري أب أبقى, أبقى الله في السجن سبعة سبعة سنين سبع سنين على كل حال فأهل الإيمان يقول الله عز وجل أذكرني أذكركم أيذكروا ذاتي وجلالي وعظمتي ولا تقتصروا بذكر نعمي لأن الذاكر للنعم فقط يذكر لأنه يريد تلك النعم ويستمتع بها بمعنى فيه حظ للنفس أما الذاكر لله عز وجل فقد تجاوز حدود النفوس بما ملأ, به بما ملأ قلوبهم حبرة وولها عقولهم في عظمته حيرة ولها عقولهم جعل عقولهم والهة بمعنى ذاهلة غافلة عن كل ما سوى الله فش ما تفهم بشي بش ما فهم ولاهم بمعنى شغلهم عن كل شيء بنفسه فهم لا يرون إلا الله ولا يجاهدون إلا الله ولا يفكرون إلا في إلا في الله ولا يذكرون إلى الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل عن قلب أم موسى أنه كان فارغا، ما فارغاً فارغا من كل شيء إلا موسى ماذا فارغاً من كل شيء؟ أرى كان شيء حاجة ممكن شيء يكون فارغ. فارغا من كل شيء إلا من موسى فموسى هو الذي يشغلوا بالها فكذلك هؤلاء ولها الله قلوبهم بمعنى أصبح فيهم الولاه والولاه هو العشق وشدة الحب التي تجعل المحبة يعني مجنونا بحب بحب صاحبه مجنون بحب صاحبه بحيث لا يذكر إلا محبوبه فكذلك هؤلاء لا يذكرون إلا محبوبه وهو الله سبحانه وتعالى هذه الحيرة ليست حيرة حيرة, حيرة حيرة ولكن حيرة بمعنى أنهم من باب كما قال سيدنا ابو بكر العجز عن الإدراك إدراك لما نظروا في ذات الله عز وجل ونظروا في ملكة الله عز وجل ما يستطيعون وصفه هذا عدم استطاعه الوصف هو الحيره فاذا وصلت الى الحيره فقد وصلت من هذا النوع فاذا وصلت الى الحيره من هذا النوع فقد وصلت لان الله سبحانه وتعالى لا يصفه الواصفون ولا يستكنه كنهاه وحقيقته المستكنهون لا يستطيع احد يصل هذا فاذا وصلت الى هذا الحد قل لا اله الا الله تفكروا في الخلق ولا تتفكر في الخالق باش ما توصل الحيرة المقلقة الحيرة المنفرة عن الإيمان التي تجعل الإنسان ينكر وجود الله عز وجل ولكن وصلت هذه الحيرة التي تجعل الإنسان ما يستطيع أن يستوي وبالتالي يؤمن بأنه يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا تدركوا البصار وهو يدركوا عند أيدي فقد وصلت فجعلوا همهم به واحدة جعلوا همهم بالله عز وجل واحدا وفي الحديث من جعل همه واحدا كفاه الله سائر همومه ومن جعل همه ومن جعل دنياه همه تشعبت عليه الهموم فلا يبالي الله في أي أوديتها هلك لا يبالي في نغير تلك فهذا كل أوديتها الهموم فمن كانت الدنيا ملأت عنه قلبه وشغلت عنه حياته وتفكيره فهو في اوديه من الهموم يهيم والله سبحانه وتعالى لا يبالي به في أي واد يهلك من من ذيك؟ الأودية. وإحنا عندنا الأودية إشحال من واد عند كل واحد منا واد الأولاد واد الوظيفة واد العمل واد إيش؟ واد المال واد الدار واد الوظيفة واد كذا كل واحد عنده واحد العدد من الأودية فإذا كان همه واحدا فوالله سبحانه وتعالى كفاه هذه الأودية كلها. كفاه الله سبحانه وتعالى سائر هذه الأموم فكفاه في جانب أولاده في جانب داته في جانب ماله في جانب وظيفته في, في سائر همومه أما من شتت نفسه في هذه الأموم فإن الله سبحانه وتعالى يوكله لها يعني كي يجعله يا سير جري لننع خلف لا يبالي به في أي هلك في أي أودية هلك ربما كي يجري في, في كتف يهلك فيه أه شرد الدار بيش بالكيريدي ودار فيه سبعين سنة وهو مسكين ما يعرف وش شغله يعيش أه سبعين ساعة ولا سبعين دقيقة وش رد الدار وش في الواد ولا ماشي في الواد أه في الواد وهكذا دوا عليك ذا غير مثال مثال بسيط جدا فجعل وهمهم به واحدا ولم يروا في الدارين غيره مشاهدا لم يروا في الدارين إشنو دارين دار الدنيا ودار الآخرة. يعبر عن الدنيا بالدار ويعبر عن الآخرة بالدار. وهل تسكن الدار بدون كيرة؟ يمكن تسكن ما يمكنش؟ شنو الكرة ديال ديال هالدار اللي فش حنا سكيني دابا؟ نعم. عمرنا نقدنا كراءها وهو العمر. وأنفس ما يملكه الإنسان عمره. أنفس ما تملكه عطيته في كراء هذه الدار فإذا استغللتها أي استغللت هذه الدار لصالح الأخرى كان ذلك الثمن اللي هو العمر قليلا بالنسبة لجزاء الآخرة وإذا لم يستغل داره هذه في صالح أخرى في صالح دي الآخرة غادي يكون خسر العمر وغادي يكون خسر الدار دي الآخرة اللي هي الجزاء لم يستفيد لا من هنا ولا من هناك فيكون في حق من قال الله عز وجل فيه والعصر إن الإنسان لا في خسر خسر هنا وخسر هناك والعياذ بالله ولكن ما معنى مشاهدة الله عز وجل في, في الدارين لم يروا ولم يروا في الدارين غيره مشاهدا ما شافوش حجفورا غير الله عز وجل في الدارين في الدنيا والآخرة أما المشاهدة في الدنيا فهي مشاهدة مجازية بمعنى يرونه في اثاره يرونه في ملكوته يرونه في مخلوقاته أما في الآخرة يرونه بذاته يرون جلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى هذا المجاز والحقيقة في, الك في كلمة مشاهد فصله ألم والصنف رحمه الله بقوله فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون هذا رجع ليش للآخرة فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يترددون هذا يعود على ماذا؟ على الدنيا وفيه في البلاغ ما يسمى بلف ونشر المشوش لف والنشر المشوش يعني الثاني رجع على الأول والأول رجع عليه على الثاني واللف والنشر المرتبه وأن يعود الأول على الأولي وان يعود الثاني على على الثاني ولكن قدم جلال الله لأنه أولى من آثاره قدم رؤية الله عز وجل هي أعظم من رؤية مخلوقاته وفي من ناحية البلاغية تقديمه الأهم قدم الشئ للاهتمام به نقدم الشئ للاهتمام به فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لأهل الجنة بعد أن ينعم عليهم بجميع النعم يقول لهم هل رضيتم؟ يقولون نعم يا ربنا وما بالنا لا نرضى وقد أعطينا من النعم ما لا عين رات ولا أدن سمعت ولا خطر على قلب البشر فكيف لا نرضى؟ فيقول الله عز وجل اعطيكم شيئا آخر وحل عليكم رضواني فيتجل الله عز وجل على الخلق على أهل الجنة فيرونه فينسيهم كل نعمة هم فيها ينسيهم سائر النعم هم المصنف رحمه الله بقوله يتنعمون يتنعمون بجلال الله عز وجل والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى الكريم بحيث ينسون كل نعمة هم فيها كما قال الله عز وجل ورضوان من الله أكبر وفي آية أخرى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسن هي الجنة وما فيها وما عليها والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم وهذه الزيادة أحسن من كل شيء هذه الزيادة اللي هي النظر إلى الله عز وجل يوم القيامة أحسن من كل تنعم ومن كل ما يتنعم به الإنسان في دنياه وآخرته وبين آتار قدرته وعجائب عظمته يترددون والمراد بترددون تردد النظر عندما ينظرون إلى اثار الله عز وجل وينظرون الى عظمه الله عز وجل لان الآثار تدل على العظمه ولا لا لمهاره في العمل تدل على ماذا على عظمه الصانع وان لم تره قد جي مثلا شوف هذا النقش هذا وشوف هذا هذا الزخرفه تقول هذا هذا واحد المعلم كبير جدا هذا واحد الصانع ماهر في صنع فيش في نقش الجبس هل رايته لا ما هل عرفته ما عرفته ولكن من إن استدللت على عظمته وإتقان صنعته استدللت من آثار صنعته فهم يترددون بين آثار الله عز وجل وبين عظمته سبحانه وتعالى لأن صنع المتقنه تدل على عظمتي الصانع سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء وبالانقطاع إليه والتوكل عليه يتعززون وبالانقطاع إلى الله. إلى الله بمعنى الإفطاء إليه والانتهاء إليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى يتعززون بمعنى يكونون يتعززون عنده جرس لمعاني يتعززون بمعنى يقون يتقوى بماذا؟ بالاعتماد على الله يتقوى بالتوكل على الله فالعزة تعني القوة كما قال الله عز وجل فعززنا بثالثين بمعنى قويناهم وأيدناهم كنجج وزد لهم الثالث، فقواهم بالتالي ايضا وتكون العزه بمعنى العزه المعروفه بمعنى انه مشي دليل هم عزة بالله سبحانه وتعالى لأنهم منقطعون اليه ومتوكلون عليه ومن توكل على الله كفاه واغناه وجعله عزيزا بين الناس ومن اعتمد على الناس وتوكل على الناس وسار في ركاب شهواتهم وشبهاتهم اصبح يش أصبح ذليلا أصبح ذليلا وتوكل على الله سبحانه وتعالى من القدر إليه لا ينافي الأخذ بالأسباب لا ينافي الاستعانة بالناس في بعض في بعض الأمور التي يسق يعملون ويسقنون يمكنك تقول مثلا لأن كان واحد نوع من توكل البالغ التوكل البالغ نغاي في التوكل. أن الصحابة رضي الله وسأل عنه كان أحده مذا سقط له الصوت من فوق فرسه ينزل حتى يأخذه قال حتى لا أستعين بغير الله حتى لا أستعين بغير الله ما يقول لشي واحد دي كي يتمشع ده الله يجلسكي بخير أعطينا ذلك الصوت قال لك حتى لا هذه هذه مبالغة فيهش مبالغة في التوكل ولكنه أعطيني الصوت ماشي مشكل ساعدني على حمل التقل مثلا ماشي مشكل هذا النوع من الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل إمام الحمد رحمة الله تعالى عليه كان واحد قل ما الحج قال لي يا يا شيخ أنا أريد الحج قال حجتنا مبرور واسعين مشكورة قال وأنا متوكل على الله بمعنى ما غاديش تتود تتكل على الله سبحانه وتعالى وينزل علي المنوصل في الطريق وأنا متوكل على الله قال لي سيدنا سيدنا حمد رحمة الله تعالى عليه إذن فأخرج في غير القافلة مشي بوحدك إذا كنت متوكل عظم مش بوحدك قال بل في القافلة قال إذن فعلا جرابه متوكلت تكلت على الجراب الجراب هو المزود الكيس لفشك يكون الزاد إذن فعلى جرابهم توكلت إذن تكلت على الله خرج بوحدك سير الطريق الحج وحدك قال إله في القفلة قال إذن فعلها جرابهم توكلت مشي على الله سبحانه وتعالى إذن معنا معنا ذا هو تزود وفي هذا نزل قوله تعالى وتزود أي زاد الدنيا فإن خالص تقوى التقوى الزاد أخروي يعني نبشي تلا لأن السحابة تحرجوا من اللي الله عز وجل بالحج والعمرة قالوا كيف نتزود والله سبحانه وتعالى تكفلنا بكل شيء وكذا إلى فأمرهم الله عز وجل أن, أن يتزودوا جوحة القوم من اليمنيين وهم غير متزودين فقال لهم سيدنا عمر من أنتم؟ قال نحن المتوكلون على الله قالوا متوكلون على الله وتعلمون أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة المتوكلون على الله هو الذين هم الذين يصلون ويقصدنا من وراء ذلك دخول الجنه ان دخلوها ولم يدخلوها ماشي شغلهم المتوكل على الله والمتزوج المتزوج ماشي ولد يكون عندو الاولاد ولكن يولد وما يولدش ماشي شغله. يا ابو يا ابو هذيك الله سبحانه وتعالى اللي على الله هذوك اللي كيحرثوا يجدوا المحراث ولكن باش ينبت تثبت الارض ولا ما تنبتش ماشي شغله. ناخذ بالاسباب والكمال على الله سبحانه وتعالى لا هيجينا بصديق قوله قول الله ثم ظرهم في خوضهم يلعبون لهجين أي ملازمين لقولهم الله ما معنى الله أرازق الله خالق الله معبودي الله أي كل شيء من الله وإلى الله سبحانه وتعالى ثم ظرهم في خوضهم يلعبون ذرهدك الذين يخوضون في أسماء الله الحسنى وفي ذاته العلى وفي صفاته دعهم في خوضهم يلعبون الذين يلحجون في اسم الله عزه دعهم في خوضهم يلعبون وهد هد هد آية نزلت في واحد في واحد السياق واستعملها المصنف في سياق آخر هي نزلت في السياق ديال ديال بني إسرائيل أنهم ينكرون أن أن بعض أحكام تنزلت عليه فالله عز وجل قال لهم اشكون لي نزل عليكم التوراة والإنجيل فإن لم يجيبوا قول الله قول الذي أنزل علينا التوراة والإنجيل هو الله ثم ضرهم في خوضهم وتحريفهم يلعبون خليهم يلعبون ولكن المصنف رحمه الله استعملها في سياق آخر وهو ان الذين يخوضون في ذات الله يعز وجل في اسماءه الحسنى بما لا تدركه عقولهم قل لهم الله وذرهم في خوضهم في خوضهم يلعبون لان غدين كما غد نشوف ان شاء الله سبحانه وتعالى المصنف الف كتابه في واحد الظرف صعب جدا من حيث, من, حيث من حيث الحديث عن الله وعن رسول الله الفرق الكلامياتها وفلسفاتها وتهفوت هذا الشيء كله جف في واحد الظرف يعني صعب, صعب جدا في مقارعه بالبراهين والمنطق وما إلى ذلك هو لك لا <تصفيق> قال لك قولي الله ثم درهم في خوضهم يلعبون يفتدي له قال لك قولي الله خلي هذه الخطفة فيما يخوضون في فيه جو شيء ناس كي يقول مثلا أنا كان عارف ربي من كذا ما نحتاج الرسول ما تحتاج الرسول واحد الخطة كبير وقع فيه واحد يقول الرسول هو مجرد إنسان عاش حياته كما يعيش الناس حياتهم فلا يعني شيء من حياته الذي يعنينه القرآن ويسمون القرآنيين فألف هذا الكتاب من أجل الرد على هؤلاء وعلى هؤلاء أي الذين يخوضون في إداة الله عز وجل بغير علم ويخوضون كذلك في درجة النبي صلى الله عليه وسلم درجة نبوة ورسالة أيضا بغير علم قل الله تهم في خوضهم يلعبون فإنك كل هذا كل دعاء اشرق الله قلبي وقلبك بانوار اليقين ولا بك بما لطف به لاوليائه الذين فعلوا كذا وكانوا كذا ومكرمين بالمشاهده وبالتنعم ولهجين بصديق قوله كذا فانك هذه الفاء متعلقه بايش بام اما اما تحتاج الى ماذا الى فاء هي الرابطه بين الشرط والجواب فانك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن التعريف بقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنك الخطاب لمن الخطاب للسائل السائل قد يكون شخصا معينا قد يكون نفسا مجرده يعني قد يكون المؤلف جرد من نفسه شخصا اخر يخاطبه وهذا شيء في كلام العرب وسمت جريد التجريد أن تجريد من نفسك شخصا آخر فتخاطبه وتجاوبه يعني تقوم في مقامك وتتكلم وتقوم في مقامه فتجيب أمن أم تذكر جيران بدي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي فقال نعم صرى طيف من أهوى فأرق هو يعني نفسه لم هو هو ولكن جرد من نفسه مخاطبا فخاطبه بقوله مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي ثم أجاب عن نفسه بقوله نعم سراطيف من أهوى فأرقني والحب يعترض الذاتي بالالم بالألم فكأن المصنف رحمه الله كانت تراوده فكرة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأمره نفسه أن يؤلف مؤلفا في هذا الموضوع وألحت عليه نفسه فقال سألتني وكررت عليه السؤال ويعني ماذا نفسه وقد يكون السائل شخصا معينا واحد من التلاميدي له واحد من العلماء بحلو كثيرا ما يكون عالم سبب في تاريف عالم آخر الرسالة, الرسالة للشافعي رحمه الله آه لماذا سميت الرسالة لأنه كتب إليه ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي واحد من علماء الحديث كتب إليه أن يبين للناس الأمر في حبار الاحد في خبري الاحد الذي كثر فيه القيلوة وقال فاجابه بهذه الرساله فسميت رساله يعني جواب لماذا جواب لي سؤال فسميت رساله فقد يسالك شخص او ينبهك على ان موضوع معين يحتاج الى الكتاب والتحرير فتؤلف فتقول سالني فلان فاجبته او قد يكون ذلك الامر يتردد في صدرك ويتردد في نفسك وتقول هذا الموضوع خصو البحث وخصو كذا باش ننقد الناس مما هم فيه من الحيره فتؤلف سواء قصد نفسه أو قصد غيره فهذا كله صحيح وله وجهة نظر فإنك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن المجموع هو مجموع الأقوال المتعلقه بحق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقدر المصطفى القدر يعني المنزلة والمكانة العالية التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بحيث لا ينبغي أن نبخسه حقه الله سبحانه وتعالى امرنا ان لا نجعل دعاء الرسول كدعاء بعضنا بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا اذا كان هذا فقط في الدعاء فما بال القدر والامر والنهي اذا كان فقط اذا اردت ان تناديه وتقول يا رسول الله يا نبي الله ولا تقول يا محمد اذا كان فقط هذا في الدعاء فما بال الأمر والنهي اذا امرك بشيء ما موقفك منه اذا نهاك عن شيء ما موقفك منه هل هو كأمر زيد وعمري الأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي كأمر أي شخص آخر كان هذا الشخص في مستوىه ومنزلته ومكانته ومسؤلته هذا هو القدر قدر النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى هذا وصف نطق على النبي صلى الله عليه وسلم وجر الناس عليه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف نفسه بأنه المصطفى بمعنى ليس من أسمائه وأسماه صلى الله عليه وسلم توقيفيا ما سما به نفسه أما المصطفى فهو وصف له تقتبيس من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله استفاكذا واستفاكذا واستفاني من بني هاشم. واقتبس كذلك من قوله سبحانه وتعالى لمن المستفينا الأخيار والمستف في اللغة هو المنتخب المختار. فنبت صلّى الله عليه وآله مختار من بين المختارين مختارون من بين المختارين. فوجبة الزبده وسلالة السلالة صلى الله عليه وآله وسلم مشتق من الصفع من صفا يصفو بمعنى ما فيه كذا ما فيه ما يشوبه. صافى يصفو فجدت فيه فزيدت في السين والتالي للمبالغة, والت للمبالغة، فهو إس إس وشيس ولا إس إس تافا، فلما صعب النطق بحرف مطبقين علوين مع حرف مستفلين منخفضين، أيوة جينا بماذا بالطاء لكي يسهل النطق إس تافا. ذلك يقال في اضطرة واضطلمة وغير ذلك تنطفت عالي انه متبقي في الدان وازداد والذكير دانا بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام وما يجب له من توقير وإكرام يعني قالك غادي نشوف غادي نكتب في هذا المجموع ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من التوقير والإكرام وما حكم من لم يوفي واجب عظيم ذلك القدر ما حكم من قصر في ذلك الإنسان الذي قصر في ذلك في إعلان أو قولاً أو كتاباً أو سلوكاً ما حكمه خصنا نعرف الحكم دياله شو واحد كيتتكلم في الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام الله يلق ما حكمه خصنا هذا الحكم غادي نشوفه إن شاء الله سبحانه وتعالى أو قصر في حق منصبه الجليل أو قصر في حق منصب المنصب هنا منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم المنصب للمنزلة مشي المنصب كم كان عارفنا المنصب منصب هو العملية هو الوظيفة هاد هاد المعنى ديال الوظيفه في المنصيب يعني يعني لغاته مولده ماشي اصلي ما غاديش في كلام العرب ما لقى في, في القواميس ولا في الشعر العربي ما تلقى المنصيبي بمعنى الوظيفة ما لقى ولكن غتلقى المنصيبي بمعنى الحسب والشرف والمحتد والنسب وما إلى ذلك ولذلك ابن الوردي استعمل المنصيب بمعنى العمل نصب المنصيب أوها جلدي أو في رواية جسدي نصب المنصب أو ها جسدي وعانئ بموضارات السفيل السفيل أو السفل في في بزاف السفيل فيه في الزف السفيل اللي أنا السفيل وال وال صح والسفيل هو خسيش الناس إنسان الخسيش قال لك إشكون لي إشكون لي شيبو إشكون لي شيب ابن الوردي لمنصب يعني العمل لوظيفة هي اللي شيبته وإيش هي اللي شيبتكم ولا لا من هو اللي شيبه، قال لك وعناه والمعاند يلوكون اللي شيبه أو الثاني المعاند يلوك مع مدارات السفل أي الرجل الخسيس أو السفل يعني أسافل أسافل أسافل, أسافل الناس. ففي في منضومة ورد المصيب معنى الوظيفة والعمل وهو وهو معنى المولد في كلمة المنصيب. في منصبه في حق منصبه الجل قلامة ضفرين. من لم يوفي قلامة ضفرين منصب صلى الله عليه وسلم الجل ما حكمه. وأنا جمع لك أي سألتني أنا جمع لك ما لأسلافنا وإبتنا في ذلك من مقال إذن انا غير يذير لنا المصنف رحمه الله حتى التأليف جميل جدا حيث سيجمع فيه أقوال الله وأقوال الرسول وأقوال السلفي في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى تأليف السيرة النبوية بوحد ممت جديد ما كانش معهود في الكتابات ديال السيرة النبوية القديمة ما كانش أنه يعني يجيبوا فيها الأقوال ديال فلان وكذا ولكن هو غير لنا كلام الله وكلام رسول الله وأقوال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في حق منصب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبينه بتنزيل صور وأمثال وسالتني أن أبين لك ذلك بتنزيل صور وأمثال غير الامثله الأمثلة الصور وهذا في الحقيقة ما جعل الكتاب القاضي عيض ما جعله طار شرقا وغربا ما جعل الناس يتنافسون في اقتنائه وقراءته واستجلاء معانيه والتاليف حوله ومدارسته ويعني كله كل سنه يعني كانوا في المغرب كيصردوه كل سنه بل ويقسمون عليه عند البيعه الملوك ديال ديال المغرب كانوا يقسمون على ماذا وتقسم الرعايه كذلك على صحيح البخاري وشفاء القاضي عياض على أن يوفوا الما ما على عواتقهم من من المسؤوليات فيقسم هذا أنه يتعهد بحماية الدين والأمة ويقسم هؤلاء بواجب الطاعة والاتباع لولي أمرهم بما يستعظمونه حتى جعلوا هذه المكانة المكانة العالية لأنه بين فيه حقيقة حق حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وواجب النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بهذا الجانب يعني بيانا شافيا وتنزيلا شافيا. ثم قال فاعلم أكرمك الله ما هو ما ينسى يدعي معك ماشي شيء بحال نحن يا كانت تتكلم بحالية كانت تتكلم مع الحجار لا وما ينسى أنه يدعو معك دعى معك بماذا؟ بإشراق النور والآن دعى معك بالإكرام أن يكرمك الله سبحانه وتعالى ولكن هذا الإكرام لا نريد أن ينتهي وإن انتهى الوقت هذا الإكرام لا نريد أن ينتهي ولذلك سنعود إن شاء الله إلى هذه النقطة في الحصة القادمة بحول الله أسأل الله لي ولكم التوفيق وأن يوفقني وإياكم لصالح العمل وان يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين